سبق لنا في الدرس الماضي تكلمنا على الترجمة وعنوان الكتاب هو كتاب التوحيد وهذه الآيات التي سمعنا أوردها المؤلف تحت هذا العنوان كتاب التوحيد هذه الآيات كلها تدل على توحيد العبادة توحيد الألوهية وما ذلك إلا لأن توحيد الروبية وهو الإقرار بأن الله الخالق الرازق المعين المميث المدبر كل البشرية تعترف به ولا تنكره وإنما الخلاف الذي كان هو بين الأمبياء وأممهم في توحيد العبادة أي إخلاص العبادة لله وحده وكتاب التوحيد الذي عقده المؤلف هنا جعل هذا العنوان عنوانا للباب كله أي للأبواب التي سترد تحت هذا العنوان العام وهو كتاب التوحيد لأنه يتكلم عن وجوبه وعن فضله إلى آخره في الأبواب التالية والتوحيد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات أما توحيد الربوبية وهو الاعتراف بان الله الخالق الرازق المحي المميت المدبر المتصرف بهذا الكون لا يشارك فيه احد من مخلوقاته هذا التوحيد لا يعرف في التاريخ وكما نص الله تبارك وتعالى على ذلك في كتابه ان أحدا ينكره وان أحدا يشرك بالله فيه أي لم يدعي أحد أن هناك خالقا خلق مع الله هذه الأشياء ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه مخاطبا رسوله أن يخاطب الأمة وهو قد بعث إلى الأمة الجميعا إلى بشرية كافة ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله لو وجهت السؤال هؤلاء الذين يدعون مع الله غيره. يعبدون الأصنام يعبدون الآلهة يدعون الموت من دون الله الذات والعزة ومنات وغيرها من الأشياء التي ألّهوها وعبدوها من دون الله تبارك وتعالى لأن سألتهم هل هذه الأشياء التي تعبدونها خلقت شيئا من هذه المخلوقات هل خلقتكم خلقت أبناءكم خلقت مواشيكم كلهم يعترفون بأن الخالق لهذه الأشياء هو الله وحده ولان سالتهم من خلقهم لا يقولون الله ثم الايه الاخرى لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الايه قل لا اله الا الله تفلحوا قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجيب اذن انتم تعترفون بان الله هو الخالق الرازق المحيي فكيف هناك تخالفون ذلك الاعتراف وتجعلون هناك الهه مع الله عز وجل لها من دون الله حينما قال الرسول عليه الصلاه والسلام قولوا لا اله الا الله تفلحوا قالوا ان يعلم الالهه يعني هذه الالهه الكثيرة التي هي مناه والعزه والاصنام التي كانت معلقه بالكعبه 360 وستين صنما كل بيت فيه صنم يعبده صاحبه قالوا اجعل هذه الالهه كلها اله واحد قدمهم معقول ثم هذه الالهه هم لم يدعوا لها انها تخلق أو ترزق بدليل قوله تبارك وتعالى ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل يقول هذه الالهه التي نعبدها من دون الله والعباده ليس معنى الصلاه فقط بل العبادة الدعاء والخوف والرجاء والنذر والذبح هذه كلها من أنواع العبادة اذا أعمالهم هذه التي يعملونها جميعا ويتقربون بها إلى غير الله عز وجل كلها عبادة لماذا يقدموها لغير الله وهم يعترفون الله والخالق الراضي قالوا نعبدهم أين تقربوا إليهم ليقربون إلى الله زلفا أين يجعلهم وسائط بيننا وبين الله بحيث اذا تاخر المطر قدموا لهذه الاولياء نذورا وطلبوا إنزال المطر اذا مرض انسان قدم هذه النذور لهذه الاولياء وطلب بواسطتها الشفاء اذا كان له غائب قدم هذه النذور وطلب بواسطتها ان الله يرد ذلك الغائب فهذا هو نوع الشرك الذين خلاف بين الانبياء وبين الامم الانبياء جميعا كل نبي دعا قومه لان يخلصوا العباده لله وحده وان من امه كما نسمع في هذه الايه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله اعبدوا الله وحده لا تقولوا ما نعبده الى يقربنا الى الله جل جلاله هذه لا اكثر العباده لأنها لا تحي ولا تميت ولا تبعد ولا تفعل شيئا والله عز وجل هو وحده النافع الضار اذا لو نضغنا في أحوالنا في هذه الدنيا الآن وجدنا كثيرا من الناس يتقربون إلى الأولياء ينذرون لهم يشدون الرحل من مكان إلى مكان يحلفون بهم هل هذا العمل الذي يعمرونه هو ما يسمى التوصل بالصالحين هذا هو الشرك بعينه يعني إذا نذرت للحسين للبدوي للنبي لأي ولي من الأولياء إذا نذرت له نذرا ذبحت له دعوته من دون الله هذا هو الشرك بعينه الذي هي الخلاف بين الأنبياء وبين لا فرق بين هذا وذاك، لأنك تندر وأنت تعرف أن الله هو الخالق الرازق لكن تقول أريد أن أتقرب بهؤلاء لأنهم أولياء وصالحون إلى الله عز وجل وهذا ليس توسل هذا هو الشرك بعينه وبهذه المناسبة ولسي موجود الحجاج نريد أن نتكلم عن معنى التوسل ما هو حتى لا تختلط الأمور على الناس يخلطون بين الأمور الشركية بالأمور المشروعة التوسل هو بدعاء الصالحين أيه معنى بدعاء صالحين أيه هو طلب الدعاء من الرجل الحي الصالح أن يدعو لك وأن تتؤمن على دعائه ما تلك لصاحب القبر وتدعوه لأن أصحاب القبور انقطعت أعمالهم وهم في حاجة إلى دعائنا قبل قليل فلينا المغرب على جنازة هذه الجنة خلص انتهى عملها هم في حاجة إلى دعائنا أنتم دعوتم لهم. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعفو عنه وترمجله لأنه انقضعت أعماله هو في حاجة الآن إلى دعائكم ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها يعني حينما دعاهم إلى التوحيد وجاءهم يعبدون اللات والعزة ومنات هذه كلها اسماء صالحين يعبدون يعبدون الله فناهاهم عن ذلك ونهاهم عن زياره القبور مطلقا ليسد الباب الذي هو فتح للشر بعد ان عرفوا التوحيد وعرفوا انه لا يضر ولا ينفع الا الله قالوا كنت نهيتكم عن زياره القبور انا تزوروها فشانوا ماذا نقول مبين لهم انها تذكرهم الاخره الا فزوروها فانا تذكركم الاخره قالوا ماذا نقول قال قولوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهل الديار من المسلمين والمؤمنين انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحق يغفر الله لكم اي ما تاتي اليه وتقول يا بدوي يا حسين يا رسول الله اعطني كذا وكذا انما تاتي وتدعو لهم لأنه في حاجه الى دعائك هذه الزيارة المشروعة إذن التوسل ما هو؟ التوسل إذا كنت في ضيق لك ولد شارد عندك أمر من الأمور تريد أن تتقرب إلى الله بعمل من الأعمال ماذا تصنع؟ فإذا أردت أن تتوسل إما بعملك الصالح وإما بدعاء الرجل الصالح مثال هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تاخر المطر على الناس وجاء الجد الناس في حاجه الى المطر الى الاراده من الله عز وجل توسلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتوسلون به يطلبون منه ان يدعو الله له دخل الرسول دير المسجد هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادروا الله لنا فرفع يديه إلى السماء والسماء ليس فيها قزعة ليس فيها سحابة يعني صافيه هكذا رفع يديه إلى السماء ودع الله عز وجل واستجاب الله دعاه يقول الراوي طلعت سحابة صغيرة مثل الترس الترس هذا الذي يعمل مثل الدرك عند الحرب يتقى به السيف يعني زي الصحن هكذا طلعت سحابة صغيرة خلف السرع سيب هذا الجبل الان على يمينكم هذا الجبل السرع سمع طلعت سحابة من خلفه ثم انتشرت في السماء ثم نزلت في الأبطار. ولم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد إلا والأمطار نازلة هذا توسل طلو من الرسول توسل به أن يلعو الله ومكثت تلك السحب منهمر على الناس على المدينة اسبوعا كاملا لا ترى الشمس جاء ذاك الرجل أو غيره فدخل المسجد وقال يا رسول الله خربت الديار يعني من كثرة الأمطار خربت البيوت البيوت من الطين وكانت الأمطار أثرت عليها فادعوا الله أن يرفعها عنا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر اسمها هذا الدعاء دعا قال حوالينا يعني تكون بعيدة عن المدينة ولا علينا هنا لأنها أثرت على البيوت وعلى الناس ثم قال على الاوديه ومنابت الشجر الاماكن التي تنبت فيها الاشجار وتستفيد منها المواجه ولا تضر الناس قال فتفرقت السحب في نفس الوقت وخرجوا يمشون في الشمس هذا هو التوسل بدليل ان الصحابه طبقوا هذا المكتوب ففي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتد القحط على الناس حتى جمع العام عام الرماده يعني لقلة الأمطار احترقت الأحجار حتى صارت مثل الرماد الآن البادية يورقون بالسنين يعني يسموا السنة التي صار فيها كذا وكذا يذكرون تلك القصة فكانوا يسمون هذا العام عام الرماده يعني الأحجار صارت مثل الرماد من قلة الأمطار فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد أن يستسقي له أي أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء وأن الله عز وجل فخرجوا بالناس إلى هذا المسجد واجتمعوا وصلى صلاة الاستسقاء أن يستمعوا بصلاة الاستغاثة الاستسقاء وبعد أن انتهى من الصلاة قال كنا نتوسل برسول الله نسمع هذا اللهب الحديث في صحيح البخاري كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله قم يا عباس فادعوا الله لنا قم يا عباس فادعوا الله لنا فقام العباس ورفع يديه ودعا ومن دعائه اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوفي فيذكر الراوي على أن السحب ثارت مثل الجبال ثم نزلت الأبطار ندر لفكة الصحابة الصحابة يعلمون ومجمعون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن الناس جميعا هذا شيء متفق عليه ولكنه يعلم أن التوسل كان بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بلسانه يدعو لهم وليس التوسل بجاهه ولا بنادي ولهذا قال لعباس كن فادعوا الله لنا كنا نتوسل برسول الله معنى أنه إذا أصابتنا يعني مصيبة أصابنا القحط نزلت من شدة طلبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لنا والآن نطلب منك يا عباس لكرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدعو الله لنا اذا هذا هو التوسل المشروع وهذا معنى التوسل بالصالحين ليس معنى تذهب إلى القبر وتقول يا فلان أطلب منك كذا أن تشفع لي عند الله أن يرد الله غائبي أن يشفي مريضي أن أرزق الولد ليس كذلك وإنما تاتي للرجل الصالح وتطلب منه نحن الآن لو علمنا أن رجلا صالحا متقيا من حفاظ القرآن من العباد عنده تقوى يجوز لنا أن نأتي إليه ونقول يا فلان ادعو الله هو يدعو لك وستؤمن على دعائه لكن إذا كان هذا الرجل غائبا ليس موجودا عندك أو كان ميتا فهذا لا يجوز أن نتوسل به اذا عرفنا يا التوسل بالصالحين معناه نطلب من الرجل الصالح الحي الموجود أن يدعو الله لنا هذا هو التوسل بالصالحين أما أن تذهب إلى القبر إلى الميت تدعوه من دون الله فهذا شرك بالله عز وجل قد يصل إلى حد الشرك الأكبر فيجب على المسلم أن يفهم معنى التوسل بالصالحين ولا يخلط بين الأمور الشركية والأمور البدعية بالأمور المشروعة يكفي هذا في التوسل بالصالحين أرجو أن الإخوان فهموا ذلك هذا معنى التوسل بالصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال الأولئك كنتم مع زيارة القبور على فزورة فنتذكركم الآخرة وسألهم ماذا نقول؟ إذن زيارة القبور مشروعه ليست ممنوعة، ولهذا يتوهم بعض الناس يقولون محمد بن عبد الوهاب والذين يقرن كتبه يمنعون زيارة القبور. الكلام هذا كذب وشراء، فزيارة القبور مشروعه لكن الممنوع أن تدعوه من دون الله. أما تأتي وتتذكر بهم الآخرة أي تأتي وتتذكر بأن جارك ولدت اخوك من كان معك ماتوا وجاءوا لهذا المكان ستتذكر بانك في يوم من الايام ستنتقل من بيتك من منزلك الى هذا المكان حينما تتذكر ذلك ترجع وتعمل الاعمال الصالحه تعمل الاعمال التي تفيدك في الاخره هذا معنى أن تذكركم الاخره كلنا الان موقنون اننا سنموت فليس كذلك ما هي واحد منا انه يعرف انه سيموت لكن يقول الموت بعيد والامور تمشي وربك غفور رحيم وهكذا كلنا هكذا نقول لكن اذا جئت ووجدت هذه المقبره فيها ابوك فيها أخوك فيها ابنك الذي هو اصغر منك لان القضيه ليست على الكبير والصغير انما هي ايال محدوده اذا جاء اجلهم لا تاخرون ساعه ولا يستخدمون فإذا زرت المقبره تذكرت بانك ستموت فترجع فتعمل الاعمال الصالحه ثم المثل الثاني انك تدعو لهؤلاء الموتى لان اعمالهم انقطعت الرسول علمنا هذا ستذكر الاخره وتدعو لاخوانكم وتقولون ماذا يغفر الله لكم مثلما دعونا لهذه الجنازه قبل قليل ودعونا له المغفره والثبات هذه هي الزياره المشروعه اذا زياره القبور في كل مكان مشروعه والمشروع هو ان تدعو لهم وأن تتذكر الاخره والممنوع ان تاتي وتستغيث بهم وتدعوهم من دون الله وهذا الامر قد يصل كما قلنا الى حد الشرك الاكبر والله عز وجل اخبر في كتابه انه لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه لا يبينت لنا وما خلفت الجن والإنس إلا ليعبدوك الله عز وجل ما خلق هذه المخلوقات المكلفة من الجن والإنس ورسل مبعوث إلى الجنسين جميعا إلى الجن والإنس لأنه نذير للعالمين جميعا ومبعوث إلى الجن والجن جاءوه وأنذرهم وبيّن لهم ما يجب عليهم والله أخبر في كتابه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعنا القرآن فلما حضر قالوا أنصدوا إلى آخر الآية الجن والإنس خلقهم الله عز وجل لعبادته وهذه العبادة كما قلنا ليست الصلاة وحدها بل جميع الأعمال التي يقوم بها المسلم كلها عباده الدعاء والخوف والرجاء والنذر والذر كلها عباده الله يقول فصل لربك وانحق يعني شو الآية قرأت بين الصلاة والنح والله يقول إن صلاتي ونسوك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقال ربكم ادعوني دعاء أستجب لكم إن الذين يسيئون عن عبادتي اسم الدعاء العبادة إذا هذه الأنواع كلها عبادة لا يجوز للمسلم أن يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله ولا يخاف من غير الله ولا يخشى غير الله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 هذا خوف شرك لأن النافع والضار هو الله وحده لكن تخاف من سيارة تدعتك في الطريق تخاف من سبع تخاف من شيء أكلك هذا, ما فيه ما فيه شيء. هذا خوف طبيعي الخوف أن تخاف من صاحب القبر ممن يدعي الولاية وهو بعيد عنك على أنك إذا فعلت كذا وكذا فيصير لك كذا وكذا إما لك وإما لأولادك هذا هو الخوف الذي يسمى خوف الشرك أما الخوف الطبيعي فهذا لا شيء فيه كذلك المحبة المحبة لا تكون إلا لله لكن هناك محبة طبيعية ومحبة شركيه فالمحبة الطبيعية محبة الولد، محبة الزوجة محبة المال محبة الديار هذا كل شيء فيه لكن إذا قدمت تلك المحبة على محبة الله عز وجل وبالنسبة تخذ من دولي أندادا وحبونهم كحب الله أو أشد حبا ولون أن أشد حبا لله أي أنك إذا شركت هذه المحبة مع الله غيره فيها فهذه المحبة هي الممنوعة أما الحب الطبيعي فهذا لا إشكال فيه إذن العبادة لابد أن تكون خالصا لله عز وجل هذه إلا آية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله وإنسانه الطاوت الرسل بعثهم الله عز وجل في كل أمة في إقامة الحجة. ولكن أصلنا في كل امه رسولا هذا الرسل أو هؤلاء الرسل ينذرون الناس ويبينون لهم ما أراده الله عز وجل منه لأن الإنسان بعقله قد يعلم أن الله هو الخالق الرازق ولكن الأمور التفسيرية التي تطلب من الإنسان أن يقوم بها لله عز وجل وأن ينتهي العبادة عباده غيره هذه لا بد أن تكون عن طريق الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله هذا رسول آية والله عز وجل لا يعذب واحدا حتى يقيم عليه الحق وأخبر الله عز وجل من أمة إلا خلافها نذير الأمة تطرق على الجماعة وتطرق على الواحد ان إبراهيم كان أمة خالفة لله وتطرق على الطائفة وتطرق على الزمن والذكر بعد أمة هذه الألفاظ كلها تدخل في لفظ الأمة ان اعبد الله واجتنب الطاغوت سب العباده لله عز وجل لها شطان الإيمان الايمان بالله عز وجل والكفر بالطاغوت فلو ان انسانا يؤمن بالله عز وجل ولكن لا يكفر بالطاغوت الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله فلو ان انسانا يؤمن بالله ويؤمن بالشرك جميعا هذا ايمان لاك فلا بد من الايمان والكفر الايمان بالله عز وجل والكفر بجميع الطواغئ التي تعبد من دون الله عز وجل والطاغوت كما ذكر ابن القيم يعني كل من اتصف بوصف من معبود او مطاع او متبع فكل من اتصف بهذه الصفه وعبد من دون الله يكون طاغوتا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 ما يقبل منكم هذا؟ أنتم تدعوتم لهم هذا وهم مرضوا بهذا. إذا اللازم أن يكون المعبود المطاع أن يكون راضي. أما إذا لم يكن راضياً فهذا لا يضره. قضاية ثانية. وقذى ربك ألا تعبدوا إلا ياهوذا الولدين إحسانا. القضاء أيضاً ينقسم إلى قسمين. قضاء كوني وقضاء شريه. الله عز وجل ذكر في هذه الآية أنه قضى بمعنى حكم أو أمر الا يعبد إلا هو وكذلك بالوالدين إحسانا ولكن لفظ القضى تشمل الأمرين وقضينا إلى بني إسرائيل لتشدن في الأرض مرتين فالقضى الكوني لا يتخلف والقضى الشرعي قد يأتي وقد لا يأتي والله عز وجل في هذه الايه وقال ربك الا تعبدوا الا اياه ولكن تجد كثير من الامه عبدوا غير الله فالذين عبدوا غير الله داخلون في القراء الكوني لأن الله عز وجل قدر كونا على ان هؤلاء يكفرون به وما قدر كونا لا يمكن ان يتخلى والله عز وجل لا يحب ذلك ولا يرضاه لانه لا يرضى الكفر ولكن يرضى لهم الايمان إذن القضاء الشرعي قد يكون وقد لا يكون يعني الذي قضاه الله عز وجل شرعا قد يمتثل المامور به ذلك الأمر وقد يخالفه إذن الله عز وجل أمر بعبادته وعده وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولكن نجد كثيرا من الناس عبدوا غير الله ومعنى ذلك على أن القضاء الشرعي قد يكون الإنسان منتثل ذلك القضاء وقد يخالفه وأما القضاء الكوني المقدر فهذا لا يمكن أن يصدف لابد أن يكون وهو ما تحدثنا عنه في قضية القضاء والقدر لأن الله عز وجل أحضر في كتابه بقوله فريق في الجنة وفريق في السعير فجمع قدر الله عليهم أو أم قدر الله عليهم أن يكونوا من أهل النار ومن كانوا من أهل النار لابد أن يكونوا من أهلها وهم أهلها الذين بين الله عز وجل في كتابه على أنهم لو ردوا لهذه الدنيا بعد أن شاهدوا النار ووقفوا عليها أخبر الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نمع أي الله عز وجل علم من طبيعتهم ومن أحوالهم على أن هذه النذر لا تفيد فيه يعانون الرسل يخالفون الآيات والله أخبر على أنهم بعد وقوفهم على النار ودعوتهم لله عز وجل أن يخرجهم من النار ليعبدوا الله عبادة يعني سليمة صحيحة الله أخبر في كتابه على أنهم لو خرجوا لعادوا لما نهوا عنه فريق في الجنة وهم كتب الله لهم السعادة وذكرنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن النبط حينما تكون في الرحم وتنكث مئة وأربعين ليلة يأتي الملك ويؤمر بكتابة أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد هذه الأربع لا يمكن أن تتخلى الأجل محدود إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون الرزق محدود الذي كتب لك ستتحصل عليه مهما حرصت واشتديت وحاولت جمع الاموال الكبيره لا يصل اليك الا الذي كتب لك كذلك لا يضرك شيء في هذه الدنيا الا ما كتبه الله عليك كما في حديث ابن عباس ان الامه كلها لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء كتبه الله عليك ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك اذا الأمور مفروغ منها كتابة الرزق والأجل والسعادة أو الشقاء ولكن لا يعرفه أحد منا أنه سعيد أو شقي ما في أحد يعرف هذا من الأمور المغيبة عن البشر الله قدر ذلك وكتبه فريق في الجنة وفريق في السعير لكن الفريق اللي في الجنه لا نعرف هل انت منهم او من غيرهم ما في واحد منا يعرف ذلك وانما هذا علمه إلى الله عز وجل ولهذا قال الصحابه رضوان الله عليهم حينما سمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما العمل هل العمل في امر قد منه او في شيء مستعنف قال بل في شيء قد منه وسال هذه الايه فريق في الجنه وفريق في السعير قال يجب ففيما العمل معنا نجلس هذا النار ومجموعه الجنه إذن ما في عمل الرسول قال لهم لا اعملوا فكل يستر ما قيل لكم اعملوا فكل واحد يستر ما قيل لكم والله قال ادخل الجنه بما كنتم تعملون فلا يمكن ان تدخل الانسان الجنه الا بعمل هذا العمل الذي يعمله مهما عمل من الاعمال واكثر منها هي بعينها ونفسها لا تدخل الجنه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 ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم عمله الجنه قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل منه ورحمه إذن العمل لابد منه ولكن لا يقول الإنسان أنا عملت وعملي هذا سيدخل للجنة بفضل الله ورحمته إلا حسب لا يحاسب بعدل الله وحكمته وحينما يدخل الجنة يدخل الجنة بفضل الله ورحمته لأن من فضله على عباده أن الإنسان إذا عمل سيئة سجلت سيئة واحدة وإذا عمل حسنة سجلت بعشر حسنات إلى سبعمائة ضيف إلى أضعاف كبيرة هذا من فضل الله على عباده اعمل سيئة واحدة ان تبت منها ان تركتها قبل أن تقع فيها خوفا من الله كتبت لك حسنة إن تركتها ولم تعملها لم تسجل عليك اذا عملتها سجلت سيئه واحده اذا عملت حسنه بادر الملك فكتبها هذه الحسنة بعشر امثالها الى اضعاف كبيره وهذا من فضل الله على عباده اذا إذا وقعت في ذنب فعليك ان تتوب والتوبه مقبوله من العبد ما لم يغرق اي ما لم يصل إلى الدرجة التي لا يرجو من ورائها الحياة إذا وصل في حالة وعرف من نفسه أنه لن يقوم من مقام هذا إلا للمقبره وهنا التوبة لا تقبل لا تقبل التوبة يعني وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم المفقى لإني تبت الآن ولا الذين يموت كفار إذن من ارتكب المعاصي وبقي مصرا على معاصيه الى هذه اللحظه واراد ان يتوب فهنا التوبة لا تقبل اما اذا تاب وهو معافى يطمع في الحياه يطمع في هذه الدنيا فالله عز وجل يعفو عنه ومن شروط التوبه الاكلاع عن الذنب الذي ارتكبه وان يصمم الا يعود اليه مره اخرى واذا كانت حقوق للناس اخذها او ظلمهم فيعود يعيد تلك المظالم هذه من شروط التوبه لكن حتى لو كمل هذه الشروط ووقع في المعصيه مره اخرى فعليه ان يتوب وقد نبهنا عليه اخواننا لان ورد في الصحيح على ان العبد ما دام يذنب ويستغفر ويذنب ويستغفر فالله عز وجل يقبل توبته ولكن الشيطان قد يلعب على الانسان اذا تاب ثم وقع في الذنب ثم تاب ثم وقع فيه قال لماذا تدعي من رفسك وانت دائم تعمل كذا جاي براجئة خلاص يعني بلاش من التوبة فهذا من وسبة الشيطان ومن لعبها على الإنسان فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث أن الله عز وجل يقول أن العبد علم أن له رب يغفر الذنب فالله عز وجل يغفر ذنبه فإذا وقعت في ذنب فعليك أن تتوب ورسول عليه الصلاة والسلام قد قفر له ما تقدم من نبيه وما تأخر قال إني لأتوب الله وأستغفره اليوم أكثر من سبعين مرة وفي لفظ مئة مرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا بأننا إذا وقعنا في ذنب فعلينا أن نتوب وعلى المسلم أن يتوب دائما ويستمر يعني في التوبة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة فالآي الأخرى هي مثل التي سبقتها وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الشرك من أعظم الذنوب التوحيد وخلق العبادة لله عز وجل هذا هو الاصل وهذا الذي دعت إليه الأنبياء جميعا ثم نهات عن الشرك الشرك بالله عز وجل الذنوب كلها يغفرها الله عز وجل ولو لم يتب الإنسان منها ومات وهو يعني مصر على تلك الذنوب وهي دون الشرق فالله عز وجل يغفر له أي أنه إن شاء عذبه بقدر ذنبه ولا يخلط في النار إلا المشرك والكافر والمنافذ العفاق الاعتقادي فالله يقول إن الله لا يغفر عن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن ثب في الدنيا فالطوبة تجلب ما قبلها حتى الكافر إذا أسلم خلاص بخالف الإجتلاب والاسلام يجب ما قبله المسلم اذا وقع في معصيه يتوب والتوبه يجب ما قبله لكن لو وقع في معاصي ومات وهو مرتكب تلك المعاصي ماذا يكون حكمه في الاخره حكمه في الاخره انه تحت مشئه الله ان شاء عفا عنه من اول وهله ولا يعذبه فالله له ان يعمل ما يشاء وقال الجاهله في حديث معاذ وإن مات وهو على ذلك الذنب وأراد الله عز وجل أن يعاقبه وعاقبه بقدر ذنبه ثم مصيره إلى الجنب وهذا ما دلت عليه أحاديث الشفاعة أحاديث الشفاعة المتواترة أنه لا يبقى أحد في النار في قلبه مثقال ذرة من إيمان لكن الذين قالوا بتخليد العصاه في النار من الخوارج ومن يقول بقولهم مثل الإباضية يقولون بذلك فالجماعة الذين يقولون بتخليد الفساق في النار يدعون على أهل السنة والجماعة أنهم فتحوا الباب على مصراعيه العصار يقول لهم روح أعمالوا ما شئتم والجنة أمامكم أهل السنة والجماعة ما قالوا هذا القول حاشا وكلا وإنما قالوا إن عذاب الله شديد وخوفوه من عقاب الله عز وجل ولكنهم لم يتجرؤوا ويقول مثل هؤلاء على أن من أشرك وأن من ارتكب معصية ومات على تلك المعصية يجب على الله أن ينخلدهم في النار فالله ما قال هذا الله قال إن الله لا يغفر لشركه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يغفر دون ذلك لمن يشاء أي أن لا يعذبه مطلقا وإن أراد أن يعذبه عذبه بقدر ذبه ثم دم مصيره إلى الجنة اي انه لا يخلد في النار الا الكافر كاليهود والنصارى وامثالهم والمشرك الشرك الاكبر الذي يدعو مع الله غيره والمنافق النفاق الاعتقادي الذي يظهر بلسانه الاسلام ويبطن في قلبه الكفر وهؤلاء في الدرك الاسفل من النار اكثر من الكفار لان هؤلاء ضررهم على المسلمين اشد واكثر من ضرر الكفار الذين كبرهم ظاهرا اذا من ارتكب معصيه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له من أول وهله وعبد الله ولا تهدقوا به شيئا إذن الشرك هو من أعظم الذنوب. ثم أورد هذه الآية قوله تبارك وتعالى قل تعالوا أترم ربكم عليكم ألا تهدقوا به شيئا إلى آخر الآيات التي ذكرها أيضا في وصية عبد الله بن مسعود أو ملك عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه وذكر قوله تعالى قل تعالوا أجر ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا. الآيات من سورة الأنعام من 151 إلى 153. وحثمه بقول تبارك وتعالى وأن هذا القراءة مستقيما في هذه الوصية. ما معناه? اولا انه لم يقصد بها وصية مكتوبة مختوما عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان نظهر عليه الصلاه والسلام لم يوصي بشيء انما اوصى بكتاب الله. وحينما سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه كما في حديث ابي حيفه وهو في صحيح مسلم هل أوصى إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا والذي برأة نسمة فلقى الحب وبرأة نسمة لم يصيب بشيء إلا فهم يؤتيه الله عز وجل لمن شاء في كتابه أو ما في كراب سيفه هذا كراب السيف الغمد الذي فيه السيف فيه ورقه مكتوب فيها العقل الديه. والا يقتل مسلم بكافر يقول هذا الشيء هو المكتوب اما انه اوصى الي بشيء فلم يوصي الي بشيء اذا وصيه محمد صلى الله عليه وسلم مسعود استخرجها من هذه الايات لان في اخرها ذلك وصاكم به ركب فهذه الايات التي فيها الوصايا العشر التي جاءت الشرائع جميعا أي كل نبي أوصى بهذه الوصايا العشر فهذه الوصايا العشر منصوص عليها وتسمى الوصايا العشر فيقول بالمشعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان خاتمه أي وباته على ما جاء هذه الآيات قل تعالوا أتروا ما أحرم ربكم عليكم ولا لا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات فهذا المقصود بالوصيه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي بشيء ولهذا في قضية الوصية وننبه الطلاب على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي بالخلافة لأحد بعينه لا لعلي رضي الله عنه ولا لأبي بكر وإنما جعل الأمر شورى بين المسلمين ولكن هناك أدلة تدل على أن الحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ولهذا أجمع المسلمون على بيعته من الأدلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ولهذا لما خرج أحد الصحابة في وقت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه على فراش ونعرف على أن المسجد الحجرة ملاسقة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاهد الناس من النافذة فلما خرج من أبي زمع أو غيره وقيمة الصلاه تلفت فلم ير احدا افضل من عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب الموجود هو افضل الموجودين فقال له صل فتقدم ظنا منه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بذلك فلما كبر وصوته جهوى يسمع سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع صوته وقال يا الله إلا أبا بكر يأبى الله إلا أبا بكر يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر فتراجع عمر الخطاب رضي الله عنه من الإمامة وتقدم أبو بكر فلما انتهت الصلاة قال عمر الخطاب لذلك الرجل ماذا صنعت به يقول لماذا عملت ذلك العمل أنا ظنيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك قال لا والله ما أمرني ولكن تلفت قبل أن أرى أبا بكر لم عرك إلا أنت وأنت أفضل الموجودين فالأور مني أنا وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أبو بكر صلى بالناس حتى وفجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هناك نصا صريحا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لا وصيل ما هو هذا النص؟ في صحيح البخاري في يوم الاثنين في اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضه نعرف علي بن ابي طالب ومنزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه زوجه فاطمه فهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينما خرج ساله الناس اي قرب صلاه الصبح ساله الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئا يعني يقول الحمد لله أصبح صفيح فلح الناس بهذا علم الأبي طالب صغير السن ما عنده تجربه وعنده العباس فاخذه العباس وقال أنت لا تعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب إني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا يقول أنا أعرف بن عبد المطلب حينما يحضرهم الموت وهذا كما يسمه الناس كثيرا يعني صحوة الموت يعني علمنا بطالب ابي طالب رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرقا فظن على ان المرض رفع العباس يقول لا هذه الحالة هي حالة الموت اذا نذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساله ان كان هذا الامر فينا يعني الخلاف فينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن الامره عرفنا ذلك وإن كان في غيرنا سألناه أن يوصي بنا يعني نسأله أن يوصي بنا الرجل الذي سيكون خليفه هذا قول العباس ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال والله لن نسأله لأننا لو سألناه الإمارة ومنعنا إياها لن نعطونا الناس بعدها يعني لو جينا وقلنا هل نعرفنا فينا وقال لا ليس فيكم الصحابة لا يمكن أن يخالفوا قول رسول صلى الله عليه وسلم ففي المستقبل لم يكن أعطوا أن يعدون فكانه يقول نجرب حظنا مع غيرنا ثم لو كانت هناك وصية قبل هذا الوقت لقال للعباس لماذا نذهب لسعنه وقد أوصى إليه فانتم القاعدة هذه يعني اولا امتنع ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصيه الامر الثاني لم يقول لماذا نساله وقد اوصى إليه فتبين بهذا عن انه لا وصيه سابقه قبل هذا الوقت ثم وفي نفس اللحظه اقسم الا يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاماره حينما طبعت الشمس في نفس اليوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الحديث في صحيح البخاري يبين لنا على أنها لا وصية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا لغيره وإنما كانت تلك الأمارات الدالة على أن البيعة تكون لأبي بكر لأنه أول المسلمين من البالغين وعلي بن أبي طالب أول المسلمين من الشباب وأنه قدم نفسه وماله لله عز وجل وهو الذي هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن بن أبي طالب مناقب عظيمة ومنها أنه بات على كراش فهذا لا ينقص من حق أحد كلهم لهم فضائلهم ولهم يعني كراماتهم ولهم مقامهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كل واحد يعطى حقه ولهذا حينما اجتمعوا في سقيفه بني ساعدة وقال أبو بكر لعمر بن الخطاب قم جديلك أبو قال كيف يكون ذلك؟ ألا نرضك لدنيانا وقد رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا يعني رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أي قدمك اماما تصلي بنا ولا نرضك لدنيانا بل أنت احق بالخلافه فبايعه ثم أجمع الصحابة كلهم على بيعة أبي بكر رضي الله عنه وهذا لا ينقص من علي ولا من غيره من الصحابة وإنما كان لعلي السبق في هذا الجانب وكان مع الخلفاء حتى كل واحد أدى ما عليه وكلهم رضي الله عنهم وأرضاهم شهد لهم رسول الله عليه وسلم بالجنة وجاء ترتيبهم على نسق خلافاتهم في الفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهذا بإجماع الصحابة إذن لجت هناك وصية ومعنى الوصية هنا كما قلنا أن هذه الأمور هذه الوصايا العشر التي يجسدون بمسعود أن الله عز وجل حينما قفض رسوله صلى الله عليه وسلم كانت هذه الأمور من الأمور التي يدعو لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دعا لها الأنبياء قبله الحديث عن معاذ الدجبر رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار الرديف حينما يركب الإنسان على بعير أو على حمار ويكون خلفه إنسان يركب معه وهذا يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب حمار ثم يردف معه شخص آخر يركب خلفه. والكبراء لا يردون مثل هذا يعني الكبار في هذه الدنيا ما يمكن إنسان يركب حتى ولو على فرس ما يمكن يركب واحد خلفه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع وهو الذي خلقه القرآن يركب حمارا ثم يردف خلفهم معادة وقد جرت العادة في الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا خلى به أحد أصحابه وجه له السؤال يساله عن حاجته فكان معه صحابي آخر في دقه أخرى في صحيح مسلم حينما خلى به قال له اسال يعني ما حاجتك قال أريد مرافقتك في الجنة نسمع لهذا السؤال وهذا الجواب الرسول يقول له اسأل ما سأل الدنيا؟ قال أنا أريد أريد أكون تاجر أو أريد امرأة جميلة أريد كذا قال أريد مرافقتك في الجنة همته عالية ولكن أيضا نسمع لقول الرسول ماذا قال له قال له غير ذلك قال له قال فأعني على نفسك بكثرة السجود يعني أعني على نفسك حتى تكون معك في الجنة بكثرة السجود. إيش السجود يعني بكثرة الصلوات ما يصل الفريضه فقط الفريضة والنوافل أعني على نفسك بكثرة السجود هنا في قضية انبه إليها بعض اخواننا الذين يعرفون أصحاب الطرد الصوفية فهذا الرجل يحب الرسول أليس كذلك وهو يراه ويعني معه ولما شاء له مرافقه في الجنة قال له اكثر من الصلاة نجد التياني في كتابه المعروف بين الناس يقول ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلدي بلا مهتاني يعني كثير من الاخوة يعرفون مثل هذا التياني صاحب الطريق التيانية الذي له الورد الذي يقول ورده يعني اضعاف اضعاف ما في القرآن لأنه يقول من قرأ هذا الورد والورد هذا في بخمس دقائق كبرة كأنما قرأ سبعين ألف ختمة. ويدعي كما في كتابه في الجواهر الموجود المطلوب بين أيدي الناس أنه أخذ ذلك الورد مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضة لا منام يقول طاف في البلاد ومشى إلى نوصل مكة ثم جاء إلى المدينة وأن الرسول عليه صلى والسلام خرج له ولقنه بذلك الورد يقضة لا منام هذا كلامه في كتابه ويقول بهذه القصائد المعروفة في المديح يقول من يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا مبتدأ بس يحب وترى وأنت في الجنة نقول الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهذا الرجل يقول أريد مرافقتك في الجنة هو يحبه وهو يراه ويؤمن به ويطلب منه أن يرافقه في الجنة قال إذا كانت في الجنة الجنة ما ما تأتي بلاش عليك أن تعني على نفسك بكثرة السجود إذن ينبغي للإخوان الطلاب أن لا ينساقوا مع خرافات هؤلاء الذين يقولون هذا القول بل هو يقول في الكتاب هذا الذي هو في كرامات التجاني. يعني يقول من قدم له خدمة أي خدمة ولو كانت قليلة يكون معه في الجمع طيب أنت ليش حاجة للخدمة وأنت بهذه الصورة الجنة بيديك وتدخل الناس الجنة من أراك يدخل الجنة ما يحتاج لاخذ خدمة ولكن هو يقرب من الخدمه لو خدم اي خدمه تكون يكون كذلك ولهذا قال لنا بعض الاخوان الذين كانوا في هذه الطريقة وهداهم الله عز وجل قالوا انهم بهذه الاوراق صرفون عن كتاب الله عز وجل لان القران كما قال عليه الله صلى الله عليه وسلم من قراه له بكل حرف حسنه والحسنه بعشر امثالها ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فانظر يا أخي إذا قرأت القرآن كم الأحرف الموجودة في القرآن وكم الحسنات التي تتحصل عليها مع التدبر والتفق في هذا الكتاب في كتاب الله عز وجل يقولون حينما قالوا لنا هذا الورد إذا قرأتها فكان ما قرأتها في الختمة إذن نختصر الطريق لماذا نقرأ المصحف كله من أوله إلى آخره وهذا الورد أقراه في خمس دقائق وأتحصل على سبعين الخترة فقالوا صرفون بهذه الأوراق عن كتاب الله عز وجل وكتاب الله عز وجل مطلوب من المسلم أن يقرأه وأن تدبره وأن يرتله وأن يفهم ما فيه لأنه ليس المقصود بالقراء الهد المقصود به التفكر والتدبر لأن الإسان يستفيد منه إذا قرأه متدبرا له إذن نرجع إلى معاد معاذ قال له الرسول عليه الصلاه والسلام اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله الصحابه من ادبهم ما يتجراوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال حق العباد كذا وحق الله كذا ما قال ذلك وان كان عنده علم بمثل هذا ان حق الله العباد نعبده ولكن لا يتجرأ ويقول بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون يقول قيونا ونثب صحيح فقال الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم وهكذا كل إنسان كل طالب علم كل عالم يوجه له سؤال في قضية من القضايا وهو لا يعلم لا يجوز له أن يتجرى ويقول الحكم فيه كذا وكذا وكثير نعرف من الشباب جلاله الله القير مجتهدون ولكن الاجتهاد له محل ولو شروطه. تجد اللي يفتي ويقول يقال هلني حلال وهذا حرام هذا ما يجوز هذا يعني العلماء الكبار تأتي تسألهم ويتحرجون أن يجيبوك والصحابة رضي الله عليهم كذلك مثل معاد هذا رضي الله عنه وهو من الفقهاء من فقهاء الصحابة ولكنه ما يتجرى فهذا تعليم يعني ينبغي لنا أن نستفيد من هذا العمل الذي عمله معاد رضي الله عنه وهو أننا إذا سئلنا عن شيء لا نعلمه لا ينقص من قدرنا أبدا إذا قلنا لا نعلم وإذا ما نبحث حتى نجد الجواب والإمام مالك رحمه الله سئل في هذا المسجد عن عدد من المسائل إلى خمسة وثلاثة المسألة أجاب على مسألة ثانية أو ثلاثة وقالوا السائل لا أنت مالك قالوا للناس مالك ما علم هذا يعني أجاب بالذي يعلمه وطرق الذي لا يعلم فما نقص من قدر الإمام مالك هذا لا ينقص من قدر الإنسان شيئا بل يرفع من قدره لأنه إذا تجرع على الله عز وجل وقال ما لا يعلم فهذا فيه وعيد شديد أتقولون على الله ما لا تعلمه إذا ليجب على طالب العلم أن يقف عند حده إذا كان لا يعلم شيئا لا يقول إذا علم من كتاب الله شيئا أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقول ذلك إذا المعاذ رضي الله عنه قال قلت الله ورسوله أعلم نسمع للجواب قال الرسول صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق الله على عباده أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا وعرفنا أن العبادة تكون بجميع الأنواع بالبدن وباللسان وبالقلب فكل عبادتك التي تتوجه بها تكون لله عز وجل ولهذا جاء في تعريف توحيد العبادة توحيد الأنوهية هو توحيد الله بأفعالنا نعيد العبارة هذه إذا تكلمنا عن توحيد الربوبية نقول توحيد الله بأفعاله الله الخالق الله الرازم الله المحيي الله المدبر الله الممين هذا كله نخلصه لله يعني نوحده به لقول الله عز وجل هو الذي يخلق هو الذي يرزق هو الذي يميت ما في احد يشارك في هذا طيب نادي لتوحيد العباده توحيد العباده يعني عبادتنا اي نوحد الله في عبادتنا نصلي لله نحج لله نزكي لله ندعو الله نستغفر الله ولا نشرك معه شيئا اذن نوحد الله بافعالنا هذه افعالنا افعالنا صلاه وزكاه وحج وجراه القرآن ودعاء واستغاثه هذه كلها نجعلها لله إذا لا تدعو مع الله غيره إذا دعوت مع الله غيره دعوت الجيلاني دعوت الحسين دعوت الفدو دعوت فلان فقد شركت يعني ما وحدت بعبادتك الله عز وجل إذا توحيد العبادة أن نوحد الله بافعالنا كلها لا نعبده ونعبده غيره لا ندعوه وندعو غيره لا نذبح لله وندبح لغيره هذا لا يجوز والله يقول فصل لربك وانحى أنت لو قلت للإنسان صلي ركعتين لفلان ما يقبل منك يشوف صعب لكن إذا قيل له لو ذبحت له ممكن يعني يفيدك يروح يذبح والله عز وجل غرر بين الصلاة والذبح فصلي لربك ونحق لربك قل إن الصلاة ونسجده محيا الله رب العالمين نسأل صبرك وتعالى أن نذفقنا لعبادته وإطاعته وأن نخلص توجيدنا وأعمالنا لله عز وجل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله نكمل ما بقي في الحديث قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه وحده يخلص له العباد بجميع أنواعه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن يعذب من لا يشرك به شيئا هذا الحق على الله ليس بواجب لأن حق الله علينا واجب لانه خلقنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا ويعاطبنا وهو الذي يثيبنا إذن حق الله علينا واجب أما حق العباد على الله فليس بواجب وانما هو بفضل من الله ورحمه لأن الله عز وجل لا يعذب من يشرك به شيئا فهو الذي كتب على نفسه هذا الحق لم يوجبه عليه أحد بل هو أوجبه على نفسه هذا معنى وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا أي من لم يشرك بالله شيئا الله عز وجل لا يعذبه وعرفنا في الحديث الذي سبق ذكره على أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله وإنما يدخل بفضل الله ورحمته ولكن لا يدخل الجنة إلا الموحد أما المشرك فالله عز وجل حرم عليه الجنة إن الله لا يغفر الشرك به ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا الحق الذي هو للعباد على الله هو الذي أوجب ذلك الحق على نفسه. أما ما يقوله أصحاب المذاهب الطالفة الفرق المختلفة كالمعتزله وأمثاله بأن هناك حق واجب على الله فليس الأمر كذلك. الله عز وجل هو الذي أوجب عليه هذا الحق وليس عليه حق لأحد أي ليس لأحد على الله حق واجب. وإنما هذا من فضل الله عز وجل وكرمه معاد رضي الله عنه يقول قلت افلا ابشر الناس يعني هذه بشره بأن من مات لا يشرك بالله شيئا مات موحدا فالله عز وجل يعذبه قال فلو بشر الناس قال لا لا تبشرون فيتكلوا معنى يتكل انهم لا سمعوا منه هذا يعني يتكلون على ذلك ولن يعملوا شيئا والمطلوب من المسلم أن يعمل أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبشر الناس بهذا وإنما ترك الأمر كذلك لكن معاد نقرأ الحديث كيف نقرأه مع الرسول الله الله عليه الصلاة والسلام أمره أن لا يبشر به والبشارة معناه الإخبار به جاء في الحديث أن هناك حديث بينت على أن من كتب علما هذا سيسأل عنه يوم القيامه فكانه فهم من قول الرسول عليه الصلاه والسلام على انه لا مانع في وقت من الاوقات ان يخبر بهذا ولهذا اخبر به عند موته تاثما يعني حينما حضرته الوفاه خاف ان يكتم هذا العلم يموت وهو عنده فاخبر به تاثما وفي قصه اخرى ايضا في الصحيحين ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج هنا في المدينه ودخل في بستان وفيه بئر وجلس على القف ودل رجليه ثم أمر أبا هريرة أن يكون حارسا لأن أبا هريرة جاء وحاول حتى دخل فأمره أن يكون حارسا فأعطاه عليه وقال اخرج من وجدته يشهد أن لا إله إلا الله وإنه محمد صلى الله فبشره بالجنة أول ما خرج صادف عمرو الخطاب رضي الله عنه فلما قال له بذلك القول دهته في صدره حتى سقط كما يقول على إسته كما في الحديث ورجع إلى رسوله عليه الصلاة والسلام يبكي وأخبره أن عمر عمل معه ذلك العمل فقالوا لماذا يا عمر حينما دخل قال يا رسول الله لا تقول للناس حتى لا يتكلوا يتركوا الناس يعملوا فقال إذن يعني يتركهم يعملوا فالشاهد من هذا على أن البشارة معناها حينما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالبشارة و عارضه عمر بذلك تلك المعارضة ابدى وجهه نظره فقبل منه الرسول عليه الصلاه والسلام أي أن ذلك ليس امرا قاطعا وأنه لا يجد لأحد يتكلم به ولهذا معاد رضي الله عنه علم أن هذا الحديث مما يحسن أن يبشر به وأن يخبر به ولذلك أصبح الحديث بين أيدي المسلمين لأن معاد عليه رضي الله عنه أخبر به تأكما عند موته والحديث كما سمعنا أنه في الصحيحين